بإذن الله والله مع الصابرين، فملاك الشجاعة الصبر نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتو وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون واطئوا الله ورسوله ولا تنزع فتشال وتهبرحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والشجاعة ليست هي قوة البدل هذا مهم جدا مهم ليس الشديد بالسرعة. ليست الشجاعة قوة البدم ولهذا كم من أناس لو نظرت إلى أجسامهم لوجدتهم لو قد بلغوا مبلغا كبيرا أوتوا بستطا في الجسم لكن قلبه ضعيف لا يثبت وكم من أناس لو نظرت إليه لا تأبه له لكن قلبه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 وعن قوة القلب وخبرته به والمهنوت منهما ما كان بعلمه معرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه الذي لا يفكر صاحبه تأمل دون التهور لابد من العلم ولابد من المعرفة ولابد من التأدى والنظر ولأجل هذا أهل الإيمان ليسوا أهل طيش لا ينظرون إلى عواقب الأمور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 يحكم عليه بالقصاص والقتل لماذا لأنه قتل غيره قتل نفسا مؤمنة قتل نفسا معصومة وسبب هذا قد يكون لأمر تافه قد يكون حصل شيء بينهم خلاف في مال في دنيا او حصل بينهم شيء مما يحصل بين عامة الناس من السباب ونحو ذلك لامور تافهة اذ بعقله يطيش ويتعدى ثم يقوم بقتله ثم بعد هذا يأتي الشر ويطبق فيه ما اوجب الله جل وعلا ثم تجد اهله يذهبون هنا ويذهبون هنا يطلبون العفو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 فليس هو بشجاع ولا شديد وقد تقدم أن جمع ذلك هو الصبر فإنه لا بد منه والصبر صبران صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة كما قال حسن رحمه الله تعالى ما جرع عبد جرعة أعظم هنا يعني الصبر تقسيماته عند أهل العلم متعددة ودائما مثل هذه التقسيمات إنما تكون الاعتبارات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 قال رحمه الله تعالى وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم وهذا هو شجاع الشديد الذي يصفر على المؤلم والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب نعم وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن ولهذا يحمر الوجه إن الغضب لثوران تام عند استشعار القدرة ويصفر إن الحزن لغور تام عند استشعار العجز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 في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن عدل بمسؤود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكن الرقوب الرجل الذي لن لم يقدم لم من ولده شيئا نعم ثم قال ما تعدون سرعة فيكم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 ننظر الجمع بين صبر المصيبة وصبر, ال... أو صبر وصبر النعمة. النعمة. نعم. كما في قوله تعالى وَعَلَىٰٓا إِذَا تَقَنَّ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَأْوُسُ الْكَافُرُ وَعَلَىٰٓا إِذَا تَقْنَاهُ نُعْمَاءَ بَعْنَ الْضَرَّاءَ مَسَّهُ لَا يَقُولَنَا ذَاهِبَ سَيَآءٌ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فَخُورٌ إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وبهذا وصف كعب ز... نعم كعب بن زهير من وصفه من الصحابة والمهاجرين حيث قال ليس لي... ليس مفارح إن نرد إن نرد رماحهم كثرا كثرا وليس مجازيع إذانيلو إذا نيلوا نعم وكذلك قال حسن حسن ابن ثابث في سيف الأنصار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 وما كان من اليد ولسان من الشيطان. ما كان من العين انظر ما كان من العين أي تدمع والقلب أي يحزن. ولئذ هذا قال ماذا؟ إن العين لا تدم وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد هكذا يكون فيه اللطم وكذلك الشق شق الجيوب واللسان فيه الجزع والتصخط قال فمن الشيطان نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وصححه العلامة احمد شاكر رحمه الله وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله الا ان معناه صحيح نعم وقال عليه الصلاة والسلام ان الله لا يؤاخذ ورتم العين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 تأمل هي تحق ويكون هناك سربال من قطران فيكون هذا وعيد لمن يكون هذا حالها إذا ماتت ولم ولم تتب وقال في الغلبة والمصيب والفرح إن الله كذب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأسنوا ذبحة وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحة انظر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 ولو تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون يقاتلونكم ولاتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين نعم ونهى عن لباس الحرير وتخطم الذهب والشرب في آن الذهب والفضه وإطالة الثياب لا غير ذلك من انواع السرف ولا خيالات النعم وذم الذين يستهونون الحمره والحرير والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وعند الفرح ان يصبر عن عدوانه وعند المصيبة ان يصبر عن الجزع منها هذه اربعة عند المحبة والشهوة عند الغضب والنهرة عند الفرح عند النعمة عند المصيبة ان يصبر عن الجزع منها اذا غضب او قبل هذا الشهوة وغضب ونعمة وفرح ومصيبة نعم يصبر في هذه كلها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 موضى قال نعم فتلك أما الصوت الذي يثير الغضب لله نعم وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهات من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات لم تكن بآلات على خلاف ما عليه الناس نعم اليوم وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص فيه من منها فيما وردت وردت فيه سنة من الضرب في العراس والأفراح للنساء والسبيان نعم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 أنهم مهديون راشدون رضي الله عنهم. نعم. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس الصمامة إذا كان عدم هذين مذموما للإطلاق وأم وجودهما ففي تحصيل مقصد النفوس على الإطلاق. لكن العاقبة في ذلك للمتقين وأما غير المتقين فله معاندة لا عاقبة. وأما أمضر وأما غير المتقين فلهم عاجلة في أثناء ذلك المدح لا عاقبة والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا نعم كما قال تعالى كما قال تعالى, كما قال تعالى لما ذكرت قصة نوح ونجته بالسفينة قيل يا نوح بسلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم إلى قوله فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال تعالى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 النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقادر شجاعة ويقاتل حنية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم من قاتل لتكون كلمة الله هي العلية فهو في سبيل الله وهو بحق صاحب الشجاعة وصاحب السماحة نعم وقال وقد قال سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكنن كله لله وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق خلق له كما قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فكل ما كان لأت الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات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 فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك بقدر ذلك بحسب ما يحصل فيه النقص يكون فيه هذا النقص نعم ومن لا يعمر لله ولا فيه سجاع ولا سماح فهذا ليس له دنيا ولا آخرى. صلى الله آفرة نعم هذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليه المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة هذا كما قال فهذه الأخلاق والأفعال التي مضت معنا وأطاء <تصفيق>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 ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لا قويٌ عزيز. كأن سائل يسأل كيف تكون نصرة الله؟ ولا ينصرنا الله من ينصره؟ كأن رجلاً منا يقول كيف ننصر الله؟ انظر ماذا قال الله جل وعلا: الذين الذين إما مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله اللَّهِ عَنْ كِبْتِ ننصر الله جل وعلا بأن ننصر شرعه وأن نقيم دينه.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 بن قيس الجد بن قيس نعم. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهس لغزو الروم وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في نسائي بني الأصفر فقال يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخف الفتنة بنسائي بني الأصفر فأذن لي ولا, تفتن ولا تفتني وهذا الجد هو الذي تخلف أن بيعد رضوان تحت الشجرة واستطر بجمل أحمر وجاء في الحديث أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأنزل الله تعالى فيه ومنهم من يقول ذنني ولا تفتني ألا في الفتنة ساقطوا يقول إنه طلب القعود ليسلم من افتت النساء فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراس من المحظور ومجاهد نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم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 تعذب قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك وبالحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء نعم فهذا وجه قوله ولا تفتن ولا تفتني قال الله تعالى ألا في الفتنة سقط يقول إن نصع راضيا للجهاد الواجب ونقوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له, الجهاد له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن ترك القتال الذي أمر الله به لألا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد فتربر هذا فإن هذا مقام خطر نعم والناس فيها لقسمين قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإيثالة الفتنة زعموا ويكون فعلهم ذلك عظم فتنة نقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد